أسمعي وخلاني علي المرضي شغل في الفكر شكل نص يوم مرضي طلبت من البغد على خير الساحل البادي راح اشب بيت الحلال على الحلال عشان خير الساحل البادي يا حاج يا بسلامة ما غرمى حد يا حاج مال بسلامة غرمى حد متشكين يا حاج يا اللي بتصور Yeah, hey. hámelo لا الشاب مع مراته طلع صلاحه بالحال وحبق للشاب ومراته فانا قلت له اسمع يا جدع مثل من قبلنا قالوا هذه الجزاة اللي يسيب الحبل لمراده لين بشوفك موزة الدنيا ولا باللي <تصفيق> كان <تصفيق> والموش واللي يخون الامانه المولى ما يحيى كده مائل هو الموب معاك اللاب ولا القمش مائل معين رأيت مريك I'm <laughs>